اعُونَ نَبِيَّهُمْ لَعَهُ الَّذِينَ فِي مُخْتَلَفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وجعلنا نومكم صباتا وجعلنا الليل بباسا وجعلنا النار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سرعجا وخاجا وأنزلنا من المعصرات المعصرات لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إناهم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ مَجْرَمَهُم مَّا كَانَتْ مُنْصَدًا لِلظَّالِمِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَقُولُ فِيهَا قَرْطٌ وَلَا شَرَابٌ إِلَّا حَمِيمٌ غَسَّاقٌ جزاء وفاقا إنه كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتها كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين جزا حدايق واعناب وكواعب تراب وكأسا دراق لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء اما ربك طا حسابا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 اتخذ إلى ربي مآب إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويكون كافر يا ليتني